من داباً أي آيات لغوم يوقيون تلفي تلفي الليل والنهار والنزل نومسوا من السماء من رزق فأحيى به الأرض بعد موتها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 112. يسمع آيات الله عَلَيْهِ عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم 113. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين 112. من ورائهم جهنم 113. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى 112. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره فَضْلِهِ من فضله ولعلكم تشكرون وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ كُلُّ الَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ يَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 112. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون 113. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم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 112. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا 113. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون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 وللله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ثم يجمعكم إلى يَوْمِ القيامة لَا ريب فِيهِ ولكن أكثر الناس لا يعلمون وللله ملك السماوات والأرض وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَخْصَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمْمَةٍ جَاثِيَةٌ كُلُّ أُمْمَةٍ تُدَعَى إلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، فرق الله العظيم.